بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلسلامة القلوب في هذه الأيام وفي كل الأيام والليالي، وذكر نفسي وإخواني بأمور بها يسلم الله تبارك وتعالى القلوب من هذه الأمور. وكما لا يخف عليكم أن الله قال يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه الأمور سؤال الله سبحانه وتعالى سلامة القلوب فقل كما كان النبي يقول اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والسلج والبرد كما ينقى السوب الأبيض من الدنس أكثر من هذا الدعاء اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وقل كذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وكذلك تعوذ بالله من قلب لا يخشع هذا أولا مطلب تسأل الله أن ينقي قلبك وأن لا يجعل فيه غلا للذين آمنوا وأن يثبته على الإيمان وتتعوذ بالله من قلب لا يخشى ثم القلب كما يخف عليكم يتسخ يتسخ بأعمال الجوارح تورد عليه لوثا ووسخا تنظر نظرة محرمة تصدر في الحال وسخا على القلب تتكلم بكلمة محرمة تصدر وسخا على القلب فهذا الوسخ يحتاج إلى يغسل به القلب غسلا ينقى به القلب تنقية فلذلك قال نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحتى ينظف قلبك ينظف أكثر من الاستغفار في اليوم أستغفر الله استغفر الله سبعين مرة أو مئة مرة لن تتجاوز خمس دقائق ولكن ستجني من ورائها صفاء للقلب ستجني من ورائها رزقا حلالا استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماع عليكم مضرارا ستجني من ورائها دفعا للبلايا والنقم عنك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاحرص على هذا فدعاء استغفار وذكر لله به يطمئن القلب القلب المضطرب يسكن بذكر الله الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم اترك الفضول هو الأمر الأخير اترك الفضول ومعنى الفضول الأشياء الزائدة التي لا فائدة فيها ففضول الكلام اتركه لا يلزم أن تتكلم في كل مجلس اسكت يا استفيد من صمت نجا قال النبي ذلك فقال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والبقي كل لا خير فيه فإما أن تتكلم بخير أو تسكت فأترك فضول الكلام ولذلك فإن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إذا مروا باللغو مروا كراما إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحد إلي ونقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون الثرثار قال الترمذي هو كثير الكلام فالكلام الذي لا فئدة فيه اتركه لا تكثر منه قلله سيسطر في صحيفتك سيسطر قيل وقال ولغه وكلام كثير لا فئدة فيه سيسطر في الصحيفة وربك يقول وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر فقلل الكلام اترك فضول الكلام كذلك اترك فضول الاستماع ليس كل مجلس أجلس فيه واستمع لا يصح إنما أستمع إلى الشيء النافع فأذني أحرص على أن لا تسمع إلا الناس لذا ابن عمر كان يمر بقوم عندهم زمير وعندهم غناء يضع إصبعه في أذن ويجري الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فاللغو واللغط لا تستمع إليه لا تفتح الإذا على كل ما تريد ولا تفتح الفضائي على كل ما تشتهي بل للنافع الذي ينفعك عند لقاء الله سبحانه فاترك الفضول من الاستماع لا تنصت بأذنك لكل شخص أنصد للنافع اترك فضول النظر لا تنظر إلا إلى الشيء الذي أمرت أن تنظر إليه شيء الذي يفيدك لا تطلق البصر لكل ما تريد كما قال الشاعر بل كما قال الله أولا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات يغضدنا من أبصارهم ويحفظن فروجهن قال الشاعر كل الحوادث مبدأة من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر أنت تنظر الآن إلى فتاة تمشي او الى صورة معلقة صورة امرأة عارية وانت تصلي يأتيك الشيطان بالصورة يشوش بها عليك وعلى صلاتك يساعدك على المحرم فاترك فضول النظر اذا نترك فضول الكلام نترك فضول النظر ان كل ذلك يورد على القلب سوادا نترك فضول المخالطة لا تخالط الناس مخالطات كثيرة لفيدة فيها لا تجلس مع كل أحد اجلس مع من تنفعه أو ينفعه ما وراء ذلك لا تجلس ولماذا تجلس وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره وآحد التفسيرات في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الباطل فلا تجلس أي مجلس شباب غير منضبط اترك المجلس إخوة غير منضبطين اترك المجلس وانصرف اترك فضول المقالقة فضول الكلام فضول النظر فضول الاجتماع فضول النوم لا تنم كثيرا النفس تحب الراحة والكسل لكن اذكر اهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يجعون سارق بينك وبين شخص يقض يطلق القرآن الصلاة خير من النوم وعلى هذا فقس الصلاة خير من النوم على هذا تقاس الأمور الذي يطلق خير من النائم الذي يذكر خير من النائم الذي يبحث عن حاجات الناس لسدها خير من الكسول فاترك فضول النوم اترك الفضول من أي شيء كل شيء زائد اترك الفضول فيه لأن ممارسة الفضول تورد على القلب سوادا اللغو يقس القلب النظر إلى الحرام يرمي على القلب باللوث الاستماع المحرم مشوش على القلب فهذه بعض الأسباب لسلامة القلوب مع تخلل أوقاتك باستماع قصص الأنبياء والصالحين استمع قصص الأنبياء وهذه الفضل والصلاح قلبك يرق بهذا الاستماع ويلين بهذا الاستماع ولذا فإن القصص القرآن اشتمل على ما يقارب ثلث القرآن ثلثه قصص قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قال تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم واتلوا عليهم نبأ نوح والذي أتي نوايتنا القصص القرآن يلين الله به القلبا فاحرص على القصص القرآن واستماع القصص القرآن مع ما ذكر ولخص ما ذكر في شأن سلامة القلوب أولا اسأل الله سلامتها ثانيا تعوذ بالله من قلب لا يخشع ثالثا أكثر من الاستغفار ومن ذكر الله فدائم الذكر قلبه ساكن الغافل يتسلط عليه الشيطان يؤزه أزا ويزعجه إزعاجا كذلك اترك الفضول عموما فضول الكلام فضول النوم فضول المقالة، فضول الجماع فضول الاستماع فضول النظر اترك كل ما كان فضلا زائدا لا تنتفع منه وكذلك استمع الى القصص القرآني الحين بعد الحين يلين قلبك طهر الله قلوبنا وقلوبكم وسلم الله من كل شئنة ومن كل عيب ربنا اقفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم وإلى صلاتكم وفقكم الله لكل خير وتقبل الله من نعمكم